أَلَمْ شَرَحْنَا لِلَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يَدْعُونَ إِلَىٰ كِتَابِ اللَّهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ يَتَوَلَّىٰ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ وَهُمْ مُعْرِضُونَ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَن تَمَسَّنَا إِلَّا أَیَّامًا مَّعْدُودَةً وَغَرَّهُمْ فِي دِيرِهِمْ كانوا يستغبون، فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه، ووفيت كل نفس ما كسبت، وهم لا يظلمون؟ قل اللهم مالك الملك، تأتي الملك من تشاء، وتنزع الملك، وتنزع الملك من تشاء.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 وتمزقنه تشاء بغير حساب لا يستخف المؤمنون الكافرين أو نياذ من دون المؤمنين وَمَن يَسْعَى الْبَالِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إلَّا أَن تَتَّقَ إلَّا أَن تَتَّقَ مِنْهُمْ تُقَاسِمُهُمْ